يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من لطفه ثم من علقه ثم من مضغه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 من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هابدة فإذا أنزلنا عليها الماء أهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير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 يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جن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 ثمَّ مَحِلُّهَا إلَى بَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَ الْيَذْكُرُ سَمَاءَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِمَةِ الأَرْعَمِ فَإِلَهُكُم إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم.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 فكاين من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي على عروشها فهي خاويه على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد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 مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم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 وليعلم الذين أوتوا العلم أَنَّهُ الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وَإِنَّ الله لهادي الذين آمَنُوا إلى صراط مستقيم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 يكادون يسطون بالذين يتمون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار النار